بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خوي بخشنده مهربان قد أفلح المؤمنون دراستي باور دال رزگار دبن سردكون الذين هم في صلاتهم خاشعون أو كسانيك لن يجكان يا دال اخوات ترسنو كسن بوخوا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَأَوَانِيكَ لَشْتِي بِهُدَه خُيَان دُورْدَغِرَن وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَأَوَانِيكَ زَكَاة سَامَان يَن دَرْدَكَن وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَأَوَانِيكَ سي إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين مگر بو خيزاني خويا يا بو كاني زكي كبوب بخاونيان أو براستي أوان السرزنش ناكرين فمن ابتغاراء ذلك فأولى. اینجا هرکسی نیازی جگە لو دو جور آفرت بکات و آرزوی خوی تیر بکات او سا اوانه دزدریجی کرن و الَّذین هم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُون و اوانه پیمانکان یانن وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَأَنَاكَ بِدَوَامًا لَسَنُوجَكَانِيًا أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ هَلْ أَوْانَن مِيرَاثِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَوْانِكَ دَبْنَ خَاوَن فِرْدَوْس أوَأَنْ لَبَحَجْدَ دَمِينَ وَبَحَمِي وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ سَنَبْخَوَ بِرَاسِ تِمْرَ وَمَنْدُرُوسْ كَرْ لَخُلاصَ وَفَالَفْتَيَ لَقُرْ ثُمَّ جَعَلْنَاهُنَّ طُفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ لَحَاشٍ أَوْ مَا كَرَدْ لَآدَمْ كَيْچِي قَائِمْ مِنْ دَالْدَانِ دَايِقْ دَا ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرٌ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ دعا تر فكما كمان كرد ميو مئيو انزا خبيني مئيو وكاش كرب كرد بپارتا گوشت اشي دواو انزا اوش مان كرد بأس انزا بگوشت تهي كرد اس دا پوشي پاشان او ما کر با درست کراوی چی تر زا گورو پیروز او خوایی کچاک ترینی با دیه نرانا ثم بعد ذالک لمیتون پاشان براستی او لدوای او همو تان دمرن ثم انکم یوم القیامت تبعثون <تصفيق> لا باشان بيغمان اي ولا روجي دوايدا زندود كرينوا ولقد خلقنا فوقكم سبع طائقه وما كنا عن الخلق غافلين <تصفيق> سوان بخوا براستي لسري ايوا درست ما خلد وحودنهم اسمان واما درست كرا وكان انزلنا من السماء ماءا بقدر فاسكناه في الارض واننا على ذهاب به لقديرون ولا <تصفيق> اسمان وباندا زيبيس باران مَنْ ان ذا اوما لزبي داهيلا يوا وبيجمعان إما بصلنا أوبردني أوآودابتواناين. فأنشأ لكم به جنات من نخيل وأعنى بال لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. عنج بەهۆی ئەو بارانەوە بە دیمان هێنا و و ڕوادومان نەبوتان چەند باخی خورما و ترێ بۆ ئێوە هێ لەو باخانەدا میوەی زۆروە لە هەندێک چیان دەخۆن بە شێوەی بژێوی وەک مێژ و خما و شەجارڕەن تخوج و میونپوری سیننا ئە بوت و بدوننی وص هر چهار وان دوم آن ذره داره زیتون کلا طوری سینه در و کران و پخوار یک دغدغه بو آوانی دی خون. و این لكم في الأنعام لعباده نصيكم مما فی بطونها ولكم فیها منافع كثيرة ومنها تأكلون بو دا بند دا خوار دا لو شيري و بەڕاستی بۆ ئێوە لە ماڵات و ئاژەڵدا پند هەیە، دەرخواارتان دەدەین لەو شیرەی لە ناو سکییاندایە، و بۆ ئێوە لەو سودو سوود و کەرکێکی زۆر هەیە و لێشیان دەخۆن والەی وعلى هاوانن فونتی تمەلونوە لەسەر پشتی هەندێ لە ئەوان و لەسەر پشتی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمْ يَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ سوين بخواب راستي ايما نوح مان ناربول اي هوزكي زابه وتن اي هوزكام خواب اَوَذِكَا لَوْ فَرَسْتَرَوِچِ تَرْتَانِيَ دَيَأَ خُوتَ نَپَارِزَن فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين زوتيان أو في يوم ما قولا نكببا ورب له وزكي نوح أمنوه حتى نهاك دەیەوێت خۆی بکاتە گەورە به وا اگر خوا بیویستایە پێغەمبەرێک پیغمبر فریشتەی بنیرې فرشتي دنار نرد خوا روا اي مشتيوا ما النبيست با پیشوکان پیش ما نوا انه هو الا رجل به جا تا ماوەیەک چاوەڕوانی بکەن بەڵکو چاک بێتەوە قال رب نوڕ نی بما کەذەبون نوح وتی ئەی پەروەردگارم یارمەتیم بدە سەرم بخە لەبەر ئەوەی باوەڕم پێناهێنن فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل وجن اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ان جاء منغام بوكر ككشتيكد روز بك بتاوديري ونغاي ايما ان جاء كات فرماني ايما بولنا وبردني او و ئاو تنور و هل قولا که نشانه دست پی توفانه بی خرنا و سواری کە لە هەموو جۆرە ئاژەڵێک جووتێک یک هەروەها هر و سوار بکه اندامانی خیزانه که جگه لوانه که برگیاری و هاوسەرەکەی بوون، بون قسەشم قصشم لگل آمکه لباری اوانه کستم و باور نهنا سن که به نقوم دکرین و دخن چین رین فا اذا استويت انت و من معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمین انزاکات تو او کسانی لگل الدانسواری کشتی کبون ای نوح بلی سپاس بو او تو كئيب كل دزق ظالمان وقول ربي انزلني منزل مبارك وانت خير المنزلين وبله اي فروردگارم دام بزينه لكشت وتو خوايا تاكتريني دا بزينه راني ان في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين براستي لم بسلهاتي نوع دا تندو نشاني زر هيبو كساني عقل وبراستي إهم تاقي كروين بوهم خلق ثم أنشأنا من بعدهم قرن آخرين فاشان لدوای اوان با دیمان هینا گلو نتویه چی تر فا اوزلنا فیهم رسولا منهم الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون این زالنا و اوان دا من لخوایان نار پیوتن تنها خواب پرستن جگلو خوایا پرستراوی ترتان نیە. ضايقاها اخوات ناترسن لاخوان ناترسن وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم. وَاتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ فَيَوْمَ قُولا لَكَ يَا يَهُودُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَيْن اواني كبروا يا نهنا وبابا ورب بديدال روجدواي ولجياني ناز نعمت ما پیداون وتيان امهر مروفك وكا وك ايوا لوي ايوا ديخون دخوات ولوي ايوا ديخونه دخوات وا ولا ان اطعت بشرا مثلكم انكم اذا لخاصون سوین بخوا اگر و جو بشر بشریچی وکخوت آم بکن بگمان او کات ایو لزیان باران دبن ایا عدوكم انكم اذا متم و کنتم ترابا و عظاما انكم مخرجون آیا او بلین با و داد کبراستی کاتی مردن و بون بخاکو ایس چی رزیو بێگومان ئێوە لە گۆڕ دەردەهێنرێن زیندوو دەکرێنەوە هەیهاتە هەیهات لما توعدون زۆر دوورە ئەستەمە ئەو بەڵێنەی بە ئێوە دراوە گوایە زندود دەکرێنەوە ئن هی ئلا حیاتنا الدنيا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین جياني چتريش نيه تنهاج جياني ام دنيا يما النبي دمري نو دجين نو ولد وينو وا وام زندونا كرينوا انه هو الا رجل نفترا على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين اوكد لا پیغمبرم تنها بيا وكا درودكت بدم خواوه وام هرجيز باوركيناكين قال رب صلني <انصرني> بما كذبون. هود عليه السلام تي أي حد ورد قادم يا متيم بدأ توله عن لبسنا بهوي أويك باورم بيناهن. قال أما قليل لا يصبحن نادمين. خافر مول ماوي شيزر كم دا دبنوا. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غوثا فضل للقوم الظالمين إن زشريخ ودنجش زور بهز ديب السريان دا هم وياني قر كهقيام بو وأوانمان كرب باني فوشو كفي سلافاو زادوري لرحمة خوابو جليس تمكاران ثم انشأنا من بعدهم قروناً آخرين بديمان هنا تنقلوا امتي چيتر ما تسبق من أمة أجلها وما يتاخرون هي امتي لماوي ديارك راوبو مردنيان نفيش دكون ندواج دكون أرسلنا رسلنا ما أرسلنا رسولا تترأى كلما جاء أمة الرسولها كذبوه فأتبعنا بعضه بعض وجعلناهم أحاديث فبُعدا لقوم لا يؤمنون لپاشان پیغمبرانی خو یەک یک لدوا یک نار حرکات امتیگ لخویان پیغمبری چیان بو بهاتایا باور باوەڕیان پینا دهینا جا ایمش ام امت بی باورانمان یک بدوی یک دالناو بر و باسی اوان من کرد روداو بسر حاتانیگ خلچی لنیوان خویان باسیب کن دووری دوری لرحمی خوا بو گل باور ناهێنن. <تصفح> ما ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين لقاشا موسى وهارون ابدائم النار بنشان كان مانو بلجي فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين بولای فرعون دارو و بلام خویم ب گور دانا باور یا نه نه و اوان گەلێکی دەسەڵاتدار دا بوون بە دار بون بسر خلچيده فقالو انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون ان جاءت یان ائم بدو کسی وک خو من باور لكاتيك دا غلقان بني إسرائيل ايمة دا پرستان قردن كثن بو ايمة فكذبوهما فكانوا من المهلكين لبر او باوريان بينهينان اما نشو اقلاني تلناو بران ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون سوين بخوا باقمان ايمة بخشي بموسى تابني إسرائيل غير مون ببن وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين هلوها عيسى كري مريمو دايكي من كربة بالقوم معجزيكو عيسى و دانا لشوينيكي بلند بيت المقدس كخاوني هموهي چحسان ووكاني اوا يا ايها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا اني بما تعملون عليم اين الراوان اخوا لخوراة چي پاك حلال بخون وكردوي تاك بكن تنك من بوي ايو ديكن وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ وَبِيغمان هر امي اينو ديني ايوا اي پيغمبران دستي پيوا بگرن خيگ اينو برنامايا ومنيش پروردگار تانم كواتا خوتان بپاريزن أمرهم بينهم زورا كل حزب بما لديهم فرحون. أين فذرهم في غمرتهم حين كاو ابو وازيان لبنا لو بي اغا يعمراي داي فوشيون بابي جينتا ما وياك اي يحسبون ان ما نمده به مما لين وبنين اي اوان بعد زانن اوي كاي اند بخشين من دالان نسارع في الخيرات بل لا يشعرون بەهۆی شیاوییانەوە چستانیمان کردووە بۆیان لە خێیر و, و خۆشیەکاندا نەخێوانە بەڵکو ئەوانە حس ناکن کە بۆ تاقیکردنەوە یاە إن الذي نههم من خش رهم مشبقون بەڕاستی ئەو کەسانی لە ترسسی سزای پوردگاریان هەمیشه دەتررسن وال نهم بآيات ربهم يؤمنون واوكسانيك بااتكان پروردگارين باوردينن والذين هم بربهم لا يشركون واوكسانشكه وبشب پروردگارين والذين يأتون ما أتى وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وأوكساني كديب خشن أويل خير دببي بخشن لكات يجد ضلي عند ترسي لبر أوي ضنيان بولا يقر ورد أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أأوانك خاوني أو صفاتان بون باستكرا فلدك لأنزام داني تاكا كان دا وأوان بو تاكا كردن لبشا ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. وأما أركنا خير سرهيز كسب قدرت وعناي خوينباء. وكتابكما لله كردوهِ لا بندكانِ تدايَ. كبراص تدروس تيددويهِ. وهيدس تمعل وان نكرهِ. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذالك هم لها عاملون. بلا من ببروايان ذلكان ينلبئ أجيو نزني داء لم كتبنا ماي كردوه، وأوان سان كردوه خرابيثير ينهاذ جواز لكردوه باورداران، كأوان هميشة أنجام دريانن. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجعون. حتى أو کە سزا بسر گەورە خوش گوزرا نکانیان دێنین لە لدنیا دا لنا ئەوان دەست اوان بە به هاوار و پارانوا لا تجعروا اليوم انکم مننا لا تنصرون پیان دوتره امرو هاوار مکن براستی ئێوە لەلایەن ایمو ایرمتی نادرین قر آياتي تطلع عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون. بجمان بيشترأ تكاني من دخبا دراء وبصرت بلام إيو بدوي خوت عنده تاشل پاج دجرانوا. مستكبرين به سامرا تهدرون. لە بەرامبەر ئەو قآانەدا خۆتان بە گەورە دەزانی دسر دەبردەسەر کردن و قسەی ناشرین وتن بە ئااتەکانی ئێمە ئەفالم يد بەول قوول لە ئەم جا ئەوممال لە يتی ئە ئەو قریش دەی ئاە ئەوان قڕیش بیریان لەم قورآانە نەکردوتەوە یااشتێ چیان بۆ هاتووە، كوباه وبابير با بيشين كان ينها تو. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون يا بِعَمَّ بَرَكَ يَنَّا سِوَى بُوَهُوَيْ وَأَوَانَ دَانَ بِبِعَمَّ بَرَاتِ يَكِيدَ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. يا أو بِعَمْبر الشَّتَى نَخِرْوَانِيَّ. بل كُحَقُّ رَاسِتِي وَهَنَاؤٍ. بلامزور بيان بُغزِنَر يحقُّ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون وأغرحق راستي شوين هواو آرزوي أوان بكوتايا ئاسمانەکان و زەوی و هەموو ئەوانەی تاییاندا دە شێوان و تێک دەچوم بەسەر یکدا، بەڵام ئێمە ایم قورآنێکمان بۆ هێناون کە هۆی یاد خستنەوە و سەربەرزیە بۆ ئەوان، بەڵام ئەوان لەبیر خستنەوە و سەربەرزی خۆیان پشتێکرن ئەم تەست ئەلووم خەڵ فە خڕاج و ڕبی کە خۆی یا داوای پارە و خرز لەوان دەکەیت لە بەرامبەر بانجواز کد دبواه باور نهینن. آو بخشش رو روزی پروردگار تخت ربوتو ای محمد صلی الله علیه و سلم و اخوات تخت رینی روزی درانا. و اینک لتدعوهم إلى صراط مستقيم و بر راستی تو آوام بانج دکید بورجای راست. و الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وبيقمان كساني كباوريان نياب الرجدوائي لم ريقا راستلادلن ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجو في طغيانهم يعمهون رحم ببت بارستاني قريش بكين ئەو ناخۆشی و بڵایی لە سەرانبوو لای ب و هەڵی گرین کەبریتی بوو لە بررسێتی بۆ ماوەی حەساڵ، نەک بیرنااکنەوە، بێگومان لە سەرکەشی خۆیانداڕۆدەسن و بەسەر گردانی دەمێننەوە ولا قد ئەخدناون سوین بخوا براستی ئێمە اوان ما سزا سزاو آزار کرد تا خوش بکەنەوە، بلام اوان لە بەرامبەر وردگاریان دا نخویان بكم زانی ونها ناو نزایان بخوا دبن لکاتی نار حتید حتی اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب إذا اذا هم فيه مبلسون بردوام بوون لەسەر خوایان خۆیان تا کمان بو کردنو کس زهای چیزوار سختی هبو ایتر کتو پر لویده بی امید بون و هو الَّذی انشأ لكم السمع والأبصار والأفئده قلیلا ما تشكرون. و خوا زاتی درستی بو ایو و چا و دل سپاس أوناك زور ك نب وهو الذي ذَرأكم في الأرض وَإلَهِ تحشرون وخوازاتكئوي درس ك و بلاوي كردو وهو يحيي وَيُمِيتُ وهو الذي وَلَهُ اخْتِلَافُ الليل وَالنَّهَارِ أَفَلَا تعطلون وخواه ذاتي كالزين دو دكاتو دمريني وزياوازي شو روجيش هرب دس او دي آية اي, اي, اي و نوا بل قالوا مثل ما قال الأولون نخير بيرناك نوا بل کو اوان هر اوان داود كپش وكانيان دا قالوا متنا دان ودأك كاتك مردينو بون بخالو إس تيرزيو آي إيه متجرش يثير زندو لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا ساقير الأولين سوين بخواب يغمان أم بلينبأي موباو باپيرانش ماندرابولمو پیش أو بلينانه اسنية زقل داستانو قساي فروبوسي پیش وکان قل لمن ومن فيها إن كنتم تعلمون أي محمد صلى الله عليه وسلم بل ازوي اويلنا وداهي چه يا اگر اي وشد زانن سيقولون لله قل افلا تذكرون بيجمان ضلين همي خفايا بل يديا يا بير ناكنوا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم بلی ای چه پر وردگاری حوت آسمانو پر وردگاری عرشی گوریا سيقولون لله قل افلا تتقون دلن همویه اخوایا بلی دی آئی اخواتا ناپاریزن لخوا ناترسن قل من بیده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون بل اي فرما الرواي هموش تي چي بدستا وفناي همو لا يجدات كز لو فنا نادره اگر اي وشدزانن سيقولون لله قل فان تسحرون بيگمان دلن همو اوانهي خوان بل كوات اي وشون سحر جادوتا ليكراوا كأين نخوابنا حق دزانن نغل دانن تان بهمو راستيكان دا بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون نخيروانيا بل كأي مراستيمان بوهناون وبيقومان أوان دروزنن ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله اذا الذي ذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما عم يصفون خايزرلي چي بو خوي بريان نداوا وهيت فرستراوي چتري لگل دا نبوا اگر فرستراوي تري لگل دا بوايا او كاتاه فرستراوي چي دروس كردو بو خوي دبر و هنده چیان زالده بون بسر هنده خوا پاک و بێگەردە لەوەی اوان دەیڵێن عالم الغیب و الشهادت عما یشرکون خوا زانای همونه نیو و برزو بلنده لوی که اوان بتپرستان دی کنه هاو بشی قر رب ما تریانی ما أي محمد صلى الله عليه وسلم بلئي أي پر وردگارم أگر هر نشانم دديت أو سزايك بوان بلئندراوا رب فلا تجعلني في القوم الظالمين أي پر وردگارم ممخر ريزي قليستمكارانوا وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون وبراستي ايما بتواناين او بليني بوان مانداوان نشانت بدين ادفع باللتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون بدزوان ترين و تاك ترين شاو برقريب كالخراپا ايما آقادارين بو وي اوان ديلين بخوتو آينكات. وَقُل رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ وَفَنَات فِدَغْرَم لَخَتَرُ وَپَالنَرُ وَسْوَسَيْ شَيْطَانَ كَان وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ وَفَنَات فِدَغْرَم لَوَيْ شَيْطَانَ كَان حَتَّى إِذَا جَاءَ عادهم الموت قال رب ارجعون بيبروايان واخوياان ما نا وحتا كاتيه مردنديت بو هر كاميان اوساضلي ايفر وردغارن بمجرو بو دنيا لعلني اعمل صالحا ترك كلا إنها كلمة هو قائلها وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ بلکو کل دوی چاک بکم لبری او نم کر دو لو تمنی ل دستم چو نخیر بیگمان امیدیلاتن هاق <تصفيق> ساک او دیله اگر بگریتو بو دنیا هر وقت زاران د بیتو لبر دم یاندا برزخ تا فَإِذَا نُفِخَ فِالصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَأَلُونَ إن زاكاتي أفو دكرية بشيكبور دا لو روجده هز خزماتي اقناميني لنيوانيان دا وپرسياري يكترين آكان كاز لكازنا فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن جَاءَ هَرْكَسَ كَشْرَاوَتْ أَوْ أَوَانَ ومن خفتت موازينه فاولائك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون وكسك يشرا وتاك كان سوق بيت اوانك سان يكن زيان يا اخوان داوا خويان, خويان دوراندوا لدوزغدان نار وهم فيها كالحون أغيري دوزق دمو تساويان دا سوتينيو همو يان لأغيري دوزق دا ليو يان حلقر تساوي دانا كان يان تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون فيان دوتري آياتا من لدنيا دا بسرطان دا ندخوين رايوا کچی ای و بدروتان دزانی و ئیمانتان پینا دهینا قالو ربنا غلبت علينا شقوتنا و کنا قوما ضالین لولام دادلین ای پر وردگاری ایما بدی و خرافی خوما زال بو بو بسرمان و ایما کسانی چی ربنا رجنا منها فان عدنا فانا ظالمون اي, أي فرور ديغار من لم دوزخ درمان بينا ذا زا اگر جار شتر قراينه وبوبي باوري او براستي اي مستمكارين قال قسوا فيها ولا تكلمون وخواد فرم با بين رخي ورسوايب من ان ولدو زخدا هيت قساكم لاقل دا مكان اخصا بوسک بکرده که تیدری دکیتو پیدلیت سغا اینهو کان فریق من عبادی یکولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین به گمان لدنیا دا کمال اگل من دیان ود ای پروردگار ای ما باور من هنوا دیلم من خوش باو تو تاکترینی مهربانانی فت سخريا حتى انسوكم أن ذكري و كنتم منهم تضحكون كتیه و گالتان بوان تا او گالت کرد نتان باوان با یادی منی لبیر بردنوا وَإِذْ وَهَمَ شَبَوًا بِدَكَنِينَ إِنِّي جَزَيْتُهُمْ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ بِيَغْمَان أَمْرُ فَادَشْتُمْ دَاوَنَت وَبَهْوَيْ خَاجِرِيَ نَوَ بِرَاسْتِ هَر أَوَانًا سَرَقْتُوا قَالَ كَم لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ تنصال سرزبيد ما نوى. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العادين. لو لام يا كم تل ما نوى. لو فريش تان ببرسك قال إل بثتم إل قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. خوافر موي نماوناتا وماوناتا كم بيت اگر براستي ايوة تانزاني أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ايوة قمان تانوابو كبه قمان ايوة من ببهودة دروس كردوا وبي قمان وبولاي ايما فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ جابر زوبلان دي بأخوي پاشای راستو روا هیس پر إن مَعَ مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون لاي <تصفيق> بێگومان کافران رزگار نابن. و قرب الفر و رحم و آنت خیر الرحمین. ای محمد صلی الله علیه و سلم، بلای ای پروردگارم لیم خوش با و رحم پیبک.